بسم الله الرحمن الرحيم 118. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا 110. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضار فهدا ووجدك عائل فأغنا فأمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ